دعاء الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه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 زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار وإن كان الميت صبيا يقول اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم